كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله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 ولا ا ل يعلم ل ه إنهم ك ب و ن عنك أذنت عفى حتى الله لما لهم يستاذنك ل ل ي لا ت الذين يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر أ ن يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين إنما موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه ا س م ا و الله ه عدة و ك ك ن ر ا ل ل ه ب ع ا س ه م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 سيؤتينا ل ل ه من فضله ورسوله إ ن ا ا ل ى الله راغبون إ ن م ا ا ل ص د ق ا ت للفقراء والمساكين والعاملين عليها و ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم و ف ي ا ل ر ق ا ب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 ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أ ب ي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م إ ن ع ف و ا ن ط ا ئ ف ة منكم نعذب ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين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 وما لهم في ا ل أ ر ض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من ف ض ل ه لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من ف ض ل ه بخلوا به وتولوا وهم مغرضون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 والذين يجدون لا إلا ج د ه ه م ف ي س خ ر و ن م ن ه م سخر ا ل ل ه م ن ه ولهم م ع ذ ا ب أ ل ي م ا س ت غ ف ر ل ه م أو ل ا تستغفر ل ه م إن تستغفر ل ه م س ب ع ي ن مرة ف ل يغفر ا ل ل ل ه ه م ذلك ب أ ن ه م ك ف ر و ا بالله و ر س و ل ه و الله ل ا يهدي ا ل ق و م ا ل ف ا س ق ي ن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 و ل ا ع ل ى ا ل ذ ي ن إ ا أتوك ل ت ح م للعلوم ه م ق ت لا أجد ما أحملكم ما أجد ي ت ل و ا أ ع ي ن ه تفيض من ا ل د م ح ز ن ا س ل ا يجدوا م ا ي ن ف ق و ن